umla tubsirun yasluhha fasbiru aw la tasbiru sawa'un inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun innal fi فاقهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سر المصحف vfatı o ve zövjeni o bıhur nayin ve kileri kileri kileri kileri kileri kileri kileri kileri kileri يمرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير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 قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أن تب نعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربيصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون ثقوا له بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون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 وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ